بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشطاق كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَلَا تَدْعُ وَلَا تَحِينَ مَنَاصِ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اجعل الالهه الهوا واحدا ان هذا لا شيء عجاب وان طلق الملؤ منهم امشوا اصبروا على الهتكم ان هذا لا شيء يراد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 129. فإن رَبِّكَ ربك العزيز الوهاب 120. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب 121. جند ما هنالك مهزوم من 119. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد 110. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب 111. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وَمَا يَنظُرُهَا أُولَٰئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَرَاغٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطَامَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخطرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى صراط السراطه إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه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 124. وظن داود مَا فتناه فاستغفر رَبَّهُ وخر راكعا وأناب 125. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب 126. يا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 119. ومن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 110. وما وَمَا السماء والأرض وما بينهما باطلا 111. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.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 هذا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنم دَناَلَ مِنَ الْمُصْطَ فَين الأخي وَذْكُغْ إاعلَ وَْيَسَ وَذَلكِفْنِ وَكُلّم مِنَ الأخياب هذا ذِكْرُون وَإَِّ للِمُتَّقينَ لَحُسْنَ مَ 124. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 126. وعندهم قاصرات الطرف أتراب 127. هذا ما توعدون ليوم الحساب إنِ هذا لِزْقُنَ مَا لَهُ مِن فَادَ هذا وَإِن لِطَّغينَ لَشَرمآابَ جَهَن مَا يَصْلَونهاَا فَبِسَمِهادَ هذا فَلَْذُوقُوه حَممُ وَ السَّاقَ 124. وآخر من شكله أزواج 125. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار 126. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار 117. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار 118. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار 119. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصب أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار 117. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون 118. ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون 119. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. 119. قَالَ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين 110. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 111. فسجد 111. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 112. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين 113. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول 124. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين 125. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من إِلَّا 126. إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.